أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كما ان انزلناها من السماء كما انزلناها من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما